ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغف مولہ و سن سی باقی ننیا و سن کا من مو بِلِي مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هَوَشَدَ مِنْهُ قُوَّةٌ مَنْ هَوَشَدَ مِنْهُ قُوَّةٌ وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا نَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قومه في زينته فقالَا الذي نَوتُعِمَ وَلَكُْ ثَوابُ الل خَير ثَوابُ الله خَيُْ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَالِحَا وَلَاَقَّهَا إَّ الصَّابُِون فَخَصَفْ نامه سرين واصبح الذين تمنوا ما كانوا بالامس يقولون ولكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا من الله علينا لخسف بنا ويكان هُلَ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ في الأرض ولا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي فلو خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزن وَلَا فری إِلَيْكَ آئی کل جہ الحكم ل